من واولو م م أنفسهم أ و الارحام بعضهم أ و ل ى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا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 و ع د ن ا الله ورسوله إ ل ا غرورا و إ ذ ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة منهم يا أ ه ل ي ث ر ب ل ا مقام لكم فرجعوا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة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 من و ن الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم إ ل ي ن ا ولا ياتون الباس إ ل ا قليلا اشحه عليكم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 وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظهروا هم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعد فريقا تقتلون وتاسرون فريقا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 فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من ي أ ت ي منكن ب ف ا ح ش ة مبينه يضاعف, يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لسكن كاحد من النساء ان اتقيتن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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك واتق الله وتخفي الله في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد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 ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكر رسول, رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 من الله فضلا ك ب ي ر ا ولا ل تضع ك ا ف ر ي ن و ا ل م ن ن ا ف ق ي و د ع ش ذ ا ه م وتوكل ع ل الله ى و ك ف ى ب ا ل ل ه و ك ي ل ا يا أ ي ه ا ا ل ذات ي ن ن آ م و إذا ن ك ح مضمون ا ج ت م ا ه ي ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم ع ل ي ه م من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا النبي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 و م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج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 إ ل ا أ ن يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ا ه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا م س ت أ ن س ي ن لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم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 ولا أ ن تنكحوا ازواجه من بعده أ ب د ا إ ن ذلكم كان عند الله عظيما إ ن تبدوا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آ ب ا ئ ه ن ولا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 لا جناح ع ل ي ه م في آ ب ا ئ ه م ولا أ ب ن ا ئ ه م ولا و ا إ خ ن ه م ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه م ولا أ ب ن ا ء أ خ و ا ت ه م ولا ن س ا ئ ه م ولا ما ملكت ولا ما أ ي موسوعه ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه كَانَ س ي للعلوم ا ل ا س ل عَلَى ا ل ن م ي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 ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ أعمالكم, اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ض الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ً على ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل ف أ ب ي ل أ ع ي ح م ن ا ه ا أ ف س ل ا م ن ه ا و ح م ل ه ا ا ل إ ن س الله ن ك ا ن ل م ح و ل ا